وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وقفنا عند المبحث الخامس وقول المصنف ادعاء علم الغيب وما يلحق به طبعا هذا المبحث يشتمل على امور هي من الخ... تعد من الخلل في باب توحيد الالوهيه وايضا منها ما يبلغ ان يكون من نواقض توحيد الالوهيه ومن موجبات الخروج عن الدين باب خطير باب خطير وباب مهم وايضا لانه يكثر الوقوع فيه من عوام من المسلمين يكثر الوقوع في هذه الامور من عوام من المسلمين وثالثا ان باب الغيب ان باب الغيب في في فطره الانسان وفي نفسه ولع بالبحث في هذا الباب وبتعليق الامور عليه فيقول المصنف الغيب هو كل ما غاب عن العقول والانظار من الامور الحاضره والماضيه والمستقبله وقد استاثر الله عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك هو بيعرف الاول ايه الغيب اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو لو الانسان ادعى يقع في هذا الخلل يقول هو كل ما غاب عن العقول والانظار من الامور الحاضره قد يغيب عنك الان انت امر حاضر انت داخل المسجد الان لا تدري ما يحدث في الخارج لا ترى او لا تدري ما يحدث في بلد اخرى الان لا تراه بحواسك هذه طبعا كل ما يكون فيه سبب للاطلاع على شيء معين من هذا الامر لا يدخل في الغيب يعني لو انت اطلعت على ما يدور في مكان اخر بواسطه مثلا التلفزيون يبقى مش غيب لكن العبره هنا ان كل ما غاب عن العقول والانظار عن الحواس يعني سواء الامر ده حاضر في الوقت اللي انت فيه او امر ماضي مضى زمنه او امر مستقبل لم ياتي بعد يقول وقد استأثر الله عز وجل بعلمه أي بعلم الغيب واختص نفسه سبحانه بذلك وسيأتي بعد ذلك ما هو الغيب الذي استأثر الله بعلمه يقول قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم له خطاب من ربه يقول له قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم قل للمشركين لا يعلم من في السماوات والأرض أي من أهل السماوات وأهل الأرض لا يعلمون الغيب إلا الله لاستثناء هنا منقطع يعني لكن الله عز وجل لا يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله يعني لكن الله سبحانه وتعالى يعلم وقال تعالى له غيب السماوات والأرض وقال تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالم فلا يعلم الغيب أحد إلا الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من هو دونهما قال الله تعالى عن نوح عليه السلام حكاية عما قاله لقومه ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب وقال تعالى عن هود عليه السلام قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب وقال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ثم انه سبحانه قد يطلع بعض خلقه على بعض الامور المغيبه عن طريق الوحي قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا عالم الغيب سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى يبقى في استثناء الله سبحانه وتعالى استأثر علم الغيب ولكن استثنى بعض خلقه يطلعهم على هذا الغيب الا من ارتضى من رسول سواء بقى كان رسولا ملكيا من الملائكه او رسولا بشريا فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يبقى الرسول البشري الذي أطلع على هذا الغيب يسلق من بين يديه ومن خلفه رصدة اللي هما الملائكة يكونوا مثل الرصد يعني الحراسة هي المعقبات ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم في خلاف المفسرين في هنا ليعلم من الذي يعلم اخترى ابن كثير رحمه الله أي ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم ان الرسل الذين اختصهم الله سبحانه وتعالى ببعض المغيبات عن طريق الوحي قد حفظهم الله وجعل لهم رصدا من الملائكه يحرسونهم حتى يبلغوا رسالات ربهم ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا وهذا الذي يطلع الله خلقه عليه او بعض خلقه عليه هو من الغيب النسبي الذي غاب علمه عن بعض المخلوقات دون بعض اما الغيب المطلق فلا يعلمه الا هو سبحانه ومن ز الذي يدعي علمه وقد استاثر الله به يبقى نخلص من هذا الكلام بان الغيب غيبان غيب مطلق مطلق لا يعلمه الا الله وغيب نسبي يعني يغيب عن بعض المخلوقات او بعض الخلق ويعلمه البعض الاخر تفرييده هيفيدنا في ايه من يدعي علم الغيب المطلق كفر اللي هيدعي علم الغيب المطلق هيكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث طرق حديث, حديث جبريل في خمس لا يعلمهن الا الله ثم قرأ قوله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلو ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت فلو انسان مثلا قال القيامه تقوم بعد كذا هذا ادعاء كفر الغيب النسبي اذا ننظر في من يدعي الغيب النسبي نقول باي طريقه وصلت اليه فمن وصل الى الى هذا الغيب النسبي بطريقه محرمه فهو محرم مثل التجسس فلا يصح ومثل استخدام الجن وبعض الناس يقول لك المال المسروق فلان سرقه هو ده غيب لكنه نسبي لان من سرق له قرين من الجن ويمكن تسخير الجن فياتوا بمثل هذا الكلام فلو واحد قال له بقى الفلان ده اللي سرق ويخبر بهذا الغيب النسبي استعمل ايه عشان يصل الى هذا الغيب ايه الطريقه والوسائل لها احكام الايه المقاصد الوسيله ديت اللي استخدمها والوسيله اللي لها لها احكام مقاصد بشرط ان تكون الوسيله اصلا ايه مباح فالوسيله ديت اللي هيستخدمها للوصول للغيب النسبي ايه قلت لك واحد غاب عنه ما في عند جاره فتجسس دي وسيله محرم واحد غاب عنه ما حدث في مكان اخر وطالب منه ذلك فسخر الجن عن طريق ان تقرب اليهم بافعال او بعبادات او بغير ذلك من المكفرات والشركيات فبالتالي لا يصح هذا الكلام ايضا يفيد هذا التقسيم في الاعتقاد لو انسان اعتقد ان هذا الشخص بعينه يعلم الغيب المطلق ولك لا فلان ده بالذات لا يغيب عن يعلم كل شيء يعلم ما في الغد وينسبونه وده موجود اللي في بعض الظلال الصوفيه بينسبه للاولياء ان ايه يعلمون ما في غد او لهم علم مطلق فلو واحد اعتقد ان في انسان عنده علم بالغيب المطلق اعتقد اللي اعتقد هذا الاعتقاد هذا اعتقاد مكفر يقول ولهذا فان الواجب على كل مسلم ان يحذر من الدجال جمع دجال يعني والكذابين المدعين لعلم الغيب المفترين على الله الذين ضلوا في انفسهم واضلوا كثيرا وضلوا عن سواه السبيل كالسحره والكذابين والمنجمين وغيرهم وفيما يلي عرض لجمله من اعمال هؤلاء التي يدعون بها علم الغيب ويضلون بها عامه المسلمين وجهالهم ويفسدون بها عقيدتهم وايمانهم اولا السحر طاعن السحر عندنا نص الحديث حديث ابي هريره في الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات فالسحر من الموبقات والسحر هو في اللغه ما خفي ولطف سببه ما خفي ولطف سببه وفي الاصطلاح يعني في اصطلاح العلماء تعرف الاصطلاح له عده تعريفات هو هنا اخترت تعريف الامام ابن قدام المقديسي يقول وفي الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد يبقى هو ايه هو السحر هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والابدان يعني لو حقيقه امر حقيقي مش امر وهمي مش تخيل السحر هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والابذان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه باذن الله وهو كفر والساحر كافر بالله العظيم وما له في الاخره من خلاق نقول اولا السحر اقسام السحر اقسام فيه سحر الذي عرفه المؤلف هنا هو يسمى سحر العقد والرقى وده أكثر الأنواع انتشارا ونوع آخر من السحر هو خفة اليد قائم على خفة اليد وده يحصل عليه الإنسان بطريقة التدرب والتمرين يعني حركات بخفة اليد يخادع بها من أمامه لكن لا يتدخل إلا بأنه يفعل أشياء بيده في خفة حركة ياعجز من امره ان يدركه النوع الثالث اللي هو سحر العيون كما جاء في قصه موسى عليه السلام في سوره طه يخيل اليه من سحرهم انها تسحر انها تسحر وقال عز وجل سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وفي نوع اخر عده بعض العلماء وهو استعمال المواد الكيماويه اللي هو ابن ابن القيم كان يذكره وايه يقول لك سحر الكيمياء او ساعات يقول عليها السيمياء عشان كده هتنجد بعض المؤلفات فيها حكم من تعلم الكيمياء ضلال من تعلم الكيمياء طبعا لو هنا ما ينفعش نقول ان الكلام ده في حق ده يدرس الكيمياء اللي هي الكيمياء العضويه والكيمياء التحليليه والحاجات دي لا دي في حق اللي بيستخدم بعض المواد الكيماويه ليوهم الناس بامور معينه زي على سبيل المثال كان في بعض الناس اللي بتنتسب للطريقه الرفاعيه على يد شيخ الاسلام تيمين طريقه صوفيه فكانوا عملوا مدة أو مركب معين كده بيطلوا بي جسدهم فلا تؤثر فيهم النار يعني يمنع من احتراق الجسد بذلك لما تحدهم شيخ الإسلام الثيمية قال تغتسلوا بماء ساخن أو أغتسل أنا وأنتم بماء ساخن وقيل أغتسل أنا وأنتم بخل عشان يذهب المدة كما دي خالص ثم ندخل في النار فطعا رفضوا وكده خلاص بطل السحر فده نوعي الأنواع دي بها تسمى سحر مجازا او هنقول ان هي انواع من انواع السحر عشان نقول مجازا وحققا هي من انواع السحر لكن النوع اللي هو وصفه معانا هنا هو اخطر هذه الانواع واشدها ليه لان الانسان بيتوصل ليه ازاي عايزين اتفقنا قبل كده ان في اسباب ظاهره وفي اسباب باطنه الله سبحانه وتعالى قلنا ان الاسباب الباطنه دي في منها اسباب مشروعه واسباب غير مشروعه فالعين لما بتؤثر العين حق تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر يعني واحد ممكن يم... يعين انسان يقتله العين حق طب ما هو ده سبب لم يعلم الا من قبل الشرع يعني سبب باطل لكنه غير مشروع لا يشرع لك فعله فمن ضمن الاسباب الباطنه التي تؤثر الى في الانسان وتضر وتمرض وقد تقتل السحر عن طريق عقد ونف وعن طريق عزائم ورؤى عن طريق استعانه ببعض الجن امور قدر الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا الامر سبب لهذه النتيجه واضح المعنى ده لكن هذا امر غير مشروع من يمارس هذا النوع من السحر يتقرب الى الجن ويسخر الجن عن طريق ان يقدم لهم عبادات وعن طريق ان يقوم ببعض الشركيات ولذلك فهو هنا اطلق الحكم وقال هو كفر يبقى هو السحر اللي عرفه هنا ده كفر هذا السحر الذي عرفه هنا وكفر لكن هنقول اللي بيعمل بخفه اليد ده نقول له ده كفر لا الفعل في حد ذاته ليس كفرا من معاصي الكبائر ومن الموبقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يكفر هذا الذي يمارس خفه اليد او يمارس استعمال المواد الكيماويه او سحر الاعين إلا طبعا هذا سحر يعني ممكن يكون برضو أيضا باستخدام الجن لكن لا يكفر من لم يمارس هذه الشركيات إلا إذا استحل ما يفعله من السحر والفعل السحر حرام بالإجماع فلو واحد بقى استحل اللي هو بيعبره وقال لا ده السحر ده حلال هو ده اللي يكفر طيب اللي بيمارس السحر هو عقد ورقى وعزائم ويستخدم فيها الشركيات وأستخدم فيها التقرب إلى الجن هذا كفر أيضا ويقوله في الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان ده معناه أنه ليه حقيقة طيب ليه ما يقول كلمة ليه حقيقة ديت لأن المعتزلة بيخلفه في المسألة دي بقوله ليه ليس حاجة اسمه سحر دي كلها شوية تخيلات وأهم لأهو ليه حقيقة فعلية ليه حقيقة يؤثر في القلوب بأن الإنسان قد يصرف عن شيء أو قد يقبل على شيء ويؤثر في الأبدان قد يمرض الإنسان أو يصيبه بالخلل العقلي قد يسبب الجنون وقد يقتل ولذلك السحر بيبحث في كتب الفقهاء فين السحر بيبحث في كتب الفقهاء في باب الردة او في كتاب الردة ايضا له جزء في يبحث ايضا في باب او في كتاب القصاص فمن ضمن الكلام اللي يقولوا ان لو ان ساحرا سحر انسانا فقتله بسحر يقتل غالبا حكم القود يعني يقتله يقتص به يقتص منه بهذا الايه الذي فعله فهو يؤثر في القلوب والابدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه مساله الربط او مساله البغض بغض الشديد والنفر وغير ذلك لكن في قيد مهم محتاجين نحط دائرة كبيرة على هذا الأمر وهو بإذن الله طيب بإذن الله الشرعي ولا القدري قدري فإن الله لم يشرع هذا الأمر لم يشرعه لكن مهما يفعل الساحر ومهما يعقد ومهما ينفس ومهما يستعين بالجن فلا يخرج عن مشيئة الله ولا يقع في ملك الله إلا ما شاء دي قعدة مهمة قال تعالى وما هم بضارين به من احد الا باذن الله الحقيقه ديت تجعل الانسان يستصغر هذا الساحر وفعله فان لو كان مؤمنا ايمانا جازما بالقدر لما اضطرب امام افعال السحر يستعيذ بالله عز وجل ويستعيذ بالله عز وجل ويتحصن بالادعيه والاذكار يقول وهو كفر يعني هذا النوع من السحر كفر والساحر الذي يمارس هذا النوع من السحر كافر بالله العظيم ولكن نستصحب ان هناك انواع اخرى من السحر وقد لا يكفر فاعلها الا اذا استحلى ما يفعل يقول وما له في الاخره من خلاق يعني من نصيب قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يَعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون يبقى الايات ايات في سوره البقره يقول الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم مخاطب يتكلم عن اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه مصدق لما معهم من التوراة التوراة فيها حق وفيها تحريفات فهو مصدق لما في التوراة من حق ولما اتت اتى النبي صلى الله عليه وسلم على النعت والوصف الذي كان عندهم في التوراه ماذا فعلوا نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله اي التوراه التي اوتوها وفيها صفه النبي صلى الله عليه وسلم وفيها نعته وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون يعني كانهم لا يعلمون ما فيها مما يخص النبي صلى الله عليه وسلم طيب اعرضوا عن هذا الكتاب اللي هو منزل اليه من ربهم فماذا استعاضوا عنه بماذا استعاضوا عنه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان هو عد الفعل تتلو هنا بلفظ او بحرف الجر على يقول ابن كثير لانه ضمنه معنى الكذب فاليهود تبعوا الشياطين فيما كانوا يتلونه على ملك سليمان اي يكذبونه او يفترونه على سليمان الكذب في انه كان يستعمل السحر فكانوا يكذبون على سليمان عليه السلام في هذا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ايه اللي الشياطين كانت بتركز بيه على سليمان قولهم ان سليمان استعمل السحر او كان ساحرا ولذلك كانوا اليهود يقولون الم تعجبوا الى محمد يذكر ابن داوود من الانبياء والمرسلين ونبي صلى الله عليه وسلم هو أول من برأ سليمان صلى الله عليه وسلم بعد أن بهته اليهود ف... واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يقول الله عز وجل وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا سليمان ما كفر وما تعلم السحرة وما كان ساحرا صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ الनَّاسَ السَّحْر فِي thoughtful كفروا يعلمون الناس السحر يبقى السحر كفر وتعليم للناس كفر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتلة فلا تكفر في خلاف كبير بين المفسرين في هذه الآية أرجح فيها والله أعلم أن هاروت وماروت ملكاني أخبر الله عن ذلك قدر الثابت عندنا أنهما ملكان وأنهما كان يعلمان الناس السحر ولا يعلمان احدا حتى يقول له انما نحن فتنه فلا تكفوا اما بقى ايه قصه نزولهم الى الارض قصه هل عقبه ام لا مساله انهم فوتنوا بكوكب الزهره لما تمثل لهم على هيئه امراه حسنه كل هذه القصص لا تثبت اسانيدها لا تثبت اسانيده ثبت عندنا في القران اهو انهم ملكان وما انزل على الملكين بابل هوروتا وموروت انزل عليهم هذا السحر في سحر مع مع الملكين هؤلاء يعلمونه للناس ابتلاء واختبارا وليس امرا مشروعا وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكف في اثر حسون شيخ الالباني في تفسير ابن كثير اثر طويل المراه التي فقدت زوجها ثم اتتها امراه عجوز مرأه اتت تبكي تسال على النبي صلى الله عليه وسلم فلم فوجدته قد مات فسالت عن ابي بكر المهم روىت القصه لابن عباس روىت القصه لعائشه رضي الله عنها وارضاها وان هذه المراه كانت لها زوج ففقدته ثم اتتهم را اتتها امراه صداق قالت لها اركبي على هذا الكلب قصه طويله في الاخر ان يعني ايه قال لها حذراها انها اذا تعلمت هذا السحر ستكفى ف قال لها اذهبي فابولي على هذه النار فذهبت ورجعت ولم تبون فقال لها هل رأيت شيئا قالت لم أرى شيئا فقال لها اذهبي مرة أخرى فابولي على هذه النار فذهبت وابالت على النار فخرج منها مثل الفارس الأبيض وقال هذا هو الإيمان فسخر لها بعض الأمور والآخر قصة لكن المرأة بعد ذلك بكت وندمت وعلمت أنها كفرت بالله إلى آخر قصة طويلة التي ذكرها ابن كثير رحمه الله والآثر ده حسن الشيخ الألبان لكن نقف على الثابت عندنا ان هؤلاء ان هذان ان هذين ملكان كان يعلمان الناس السحر ولا يعلمان احدا حتى يقول انما نحن فتنه يعني ابتلاء واختبار فلا تكفى يقول سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما اي كل من يرغب في السحر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه اي ان هذا السحر مما يفرق بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق السحر لا نفع فيه يعني مثلا الله عز وجل لما تكلم عن الخمر قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قال هنا في السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يعني لا نفع فيه أصلا ضرر محط ولقد علم لمن اشترى ما له في الاخره من خلاق اي من نصيب وهذه الايه دليل على كفر الساحر ومن تعلم السحر ولا باس ما شرعوا به انفسهم لو كانوا يعلمون اي لو كانوا يعلمون علما ينفعهم وينجيهم منهم فيه ومنه اي من السحر ايضا النفث في العقد النفث في العقد النفس اللي هو اقل من التفل وهو اخراج النفس ولا يشترط ان يخرج معه ريق والعقد اللي هي عقد الخيوط او الحبال ذكرها الله عز وجل في قوله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد النفاثات ده جمع وللمراه النفاثه التي كثيرة النفس وهي في تفسير السلف في هذه الايه الصحابه وغيره وغيرهم قالوا السواحر جمع ساحره السواحر التي يعقدن العقد وينفسن فيها ده بقى معنى ان احنا بنقول ان السحر ده سبب إن ربنا سبحانه وتعالى جعل بمشيئته ان هذا العقد والنفس سبب للامراض لكنه سبب غير مشروع انا اشعر ان الاخوه فقدت الاتصال طب مين اللي فقد الاتصال يا رفعت احنا مش هنعمل في حاجه هنعيد الاتصال مره اخرى طيب ده كان النوع الاول من الموبقات ومن الخلل الذي يشوب توحيد الاولويه في هذا الباب نسالت بقى ادعاء علم غيب او ادعاء ملك الضرر والنفع وغير ذلك طبعا في حقيقه مهمه لابد ان ننتبه لها قبل ان نفارق هذا المكان هذا الموضع وهو امر مجمع عليه ان الساحر لا يملك قلب الاعيان الساحر لا يملك قلب الاعيان يعني ما ينفعش مثلا زي ما بيجي يجيب مثلا منديل ويحوله لبطه زي ما بيجوا كده في الايه في السور دي ده مستحيل هذا فعل رب العالمين فقط ولذلك فان السحر كانوا في عهد موسى عليه السلام لما راوا العصا تحولت الى حي فعلا امنوا وسجدوا قالوا هذا ليس سحر طبعا هؤلاء لم يكونوا سحره عاديا قال عز وجل ياتك بكل ساحر شوف ببالغه يعني متمرس في السحر عليم عليم بالسحر وفي الاية الاخرى قالوا بكل ساحر عليم فيجمع كبار السحره والمتمرسين اللي معهم وصغار السحر وقال عز وجل في السحر الذي اتوا به استجمعوا كل طاقاتهم قال عز وجل وجاءوا بسحر عظيم يعني قيل انهم لما القوا حبالهم وعصيهم ملئوا الوادي وادي كبير امتلا بالحبال وخيلوا للناس انها حيات وثعابين ففزع الناس فلما القى موسى عصاه حتى قال سبحانه وتعالى فاوجس في نفسه خيفه موسى موسى عليه السلام اوجس في نفسه خيفه مما راى من هذا السحر العظيم قال له تعالى مثبتا قلبه قلنا لا تخف انك انت الاعلم الايه ديت يعني يستشعرها كل من يواجه الباطل كل من يواجه الباطل ويرى الزخم والاعداد والامكانيات عند الباطل ويرى الاسباب القليله في يده يستشعر هذه الايه قلنا لا تخف انك انت الاعلى فالقى موسى عصاه فلما القى موسى عصاه تحولت الى حيه فعلا حيه التهمت كل ما في الوادي من هذه الحبال فكان السحره اللي كانوا في اول النهار يقولون بعزه فرعون ان الا نحن ان الا غالبون بيقسموا بعزه فرعون وقالوا ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين بعد نهايه النهار اصبحوا بعد حتى يقول ابن كثير كانوا في اول اليوم سحره فجره وكانوا في اخر النهار كانوا في اول اليوم سحره فجره وكانوا في اخر اليوم شهداء ابرره صاروا شهداء في اخر النهار ليه هم امنوا بموسى عليه السلام وامنوا برب العالمين فقتلهم فرعون القصه المعروفه المشهوره فالساحر لا يملك قلب الاعيان واحنا نقول بقى للساحر اللي هو اللي يقعد بقى يحول المنديل لبططه لما انت يعني فالح حكاوه تعرف تعمل المنديل بطه ما تعمل مزرعه بط يعني اشتري لك كده توب قماش وقطعها مناديل وحول له مزرعه بط ما كلش حد يقولهم يعني او دي برضه من ضمن الحاجات المهمه دي حتى ولو كانت خفه يد لكن هو لو ادعى للناس وقال لهم انا استطيع ان احول هذا لهذا ده كفر ومن صدقه على ذلك كفر طبعا انا عايز اخواننا يتسع صدرهم احنا بندرس عقيده يعني نتكلم عن ايمان وكفر فهنسمع كلمه كفر كتير وشرك و... فالناس تتسع صدورها ان ممكن واحد ايه يعني يتصدم كده كل طول احنا قاعدين عاملين فلان هيفعل كذا يكفر واحنا جايين هنا عشان نتعلم ايه هي العقيده الصحيحه اللي تصحي باعتقادنا وايه هي الشركيات حتى لا نشرك يعني يبقى ايه اصحاب احس ناس بتتصدم كده يعني يجي له صدمه كده لو ايه لما يسمع ان اللي, اللي يقول كذا يكفر ف هو اخواننا اللي معاهم تليفونات مش احنا بنستسمحكم يعني تفول التليفونات طيب يبقى لابد ننتبه لهذا المعنى ان الساحر لا يقوى او لا يقدر على قلب الاعيان انما هذا من خصائص رب العالمين دي من الخصائص الربوبيه دي من الخصائص الربوبيه النوع الثاني التنجيم التنجيم وهو الاستدلال ايه هو التنجيم تعريفه يعني هو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه التي لم تقع والاستدلال ده بالاحوال الفلكيه على الامور الارضيه نوعان علم يسمى علم التسيير التسيير والعلم الاخر يسمى علم التاثير علم التسيير التسيير ايه علم التسيير هو الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الجهات والاوقات وعلى نزول امطار وكلها دايما بتعلق على المشيء وده يعني يقول مثلا اللي في اربع نجوم في السماء وليهم نجم مقدم كده اللي هو النجم القطبي يقول ده يشير الى الشمال هو ده بيستدل بشكل النجوم دي على ان جهه الشمال اهي فيبقى بالتالي جهه القبله اهي وصل المعنى كده ده علم مباح لا شيء فيه واذا كان هيؤدي الى معرفه اوقات الصلوات ومعرفه الشهور وضبط مسائل الصيام والحج وغير ذلك فهو مطلوب ان تعلموا على جهه الكفايه ومنه ايضا علم الارصاد الجويه الاحوال الجويه يتوقع ولازم يتوقع بقى الامر كله بمشيئه الله كل هذه اسباب ظاهره يعني علم التسيير ده كله اسباب ظاهره فيقول يتوقع ان تسقط امطار ايه اللي يقول له يخليه يتوقع ان في رياح غربيه عكسيه مرت على البحر المتوسط في حمله الامطار هتصطدم بمرتفعات او هتصطدم بطبقات جو ساخنه هتسقط امطار ده يتوقع ان تسقط سبب ظاهر مفيش اي مشكله النوع الثاني بقى من الت... او العلم الثاني من علوم الاستدلال بالاحوال الفلكيه اللي هو بقى عرفه هنا اللي هو التنجيم فعلا اللي هو علم التاثير يعمل ايه بقى في علم التاثير ده يقول فيه نجم ظهر في السماء النجم ده معناها ان في انسان عظيم هيتولد اه بدا انا بقى نالف بقى ماشي ده نقول له ساعه في علاقه بين النجم اللي في السماء وبين الراجل اللي بيتولد في الارض ظاهره لا ما فيش علاقه ظاهره يبقى ده مش سبب ظاير اه نقول له تعالى انت جبت الكلام ده منين يعني انت بناء على ايه قلت ان لو فيه نجم طلع في السماء في واحد يتولد في الارض او نجم خفت من السماء ففي واحد هيموت في الارض او الرئيس الفلاني ملكه هيزول الكلام الباطل اللي بيتقال ده ده مشكله التنجيم دي مشكله عالميه يعني في اكبر الدول على مستوى العالم في رئيس الدوله ده يروح للمنجمين ويقول له خلي بالك انت مستقبلك السياسي فيه كذا انت مهدد بكذا وتخيل ان ممكن تتاخد قرارات سياسيه دوليه بناء على اراء منجمين شفت الناس بقى بعيده عن الاسلام بيحصل لها ايه زي ما ابو الحسن الندوي الف كتابه المشهور ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين فعلا العالم كله خسر بتخلي المسلمين عن قياده ركب الحضاره وعن قياده العالم المسلمون لو يقادوا العالم لا تجد مثل هذه الامور ابدا في يقول بقى يستدل بالاحوال الفلكيه على الحوادث الارضيه ان يحصل طوفان نحصل مش يبتدي بقى ايه ينجم بقى فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبتا من السحر زاد ما زاد رواه ابو داود فا ايضا مساله الاستدلال بالاحوال الفلكيه على الحادث الارضيه ايه حكمها ايه حكمها اه شركه اكبر ولا اصغر اي والله الاستدلاء اللي هو التنجيم ده هيبقى شركه اكبر ولا اصغر عندنا حديث مشهور حديث في الصحيح حديث زيد بن خالد الجهني انه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه على اثر سماء يعني على اثر مطر كان بالليل فقال اتدرون ماذا قال ربكم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بيه كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بيه مؤمن بالكوكب يعني إيه مطرنا بنوء كذا نقول بقى الكلام ده ده جزء من التنجيم على فكرة أو صور من صور التنجيم لو قال أن النجم ده سبب لحدوث كذا وهو ليس بسبب يعني قال أن سقوط النجم ده سبب لوفاة إنسان عظيم لكن الذي يملك الأمر هو الله ده حكم إيه شركة أصغر او كفر دون كفر لو قال لا لا لا هو النجم ده بنفسه يؤثر فاذا سقط فعل كذا واذا سطع فعل كذا ده شرك اكبر طيب هش بس عايز اخلص الجزء اللي مطلوب ده فاضل لنا تقريبا 5 دقائق النوع الثالث اللي هو زجر الطير والخط في الارض فعن قطن ابن قبيصه عن ابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافه والطياره والطرق من الجبت اي من السحر من الذي فسر الجبت بانه من السحر الحديث اخرجه ابو داود عمر رضي الله عنه ارضاه قال الجبت السحر ف ايه معنى العيافه ايه معنى كلمه العيافه العيافه هي زجر الطير للتفاؤل والتشاؤم طبعا ليه قال التفاؤل التشاؤم لانه ممكن واحد يسجر الطير للصياد او لتعليمه او لتدريبه لكن هو بيسجر الطير يمسك الطير كده ويقوم منفره يسجره يرميه كده يقوم الطير ايه يطير لو خد يمين يتفائل بيه لو خد شمال يتشائم ام يرد فدي اسمها العيافه والطيره هتيجي معانا هنعدي الوقت لان تيجي معانا في الصفحه التاليه ان شاء الله والطرق ايه الطرق بقى اللي هو ضرب الرمل يقعد الارض كده ويخطط خطط الرمل كده يخط على الارض خط على الرمل كده زي ما يكون حد ماشي فيه ويقعد بقى يبص في الخط ده ويتامل فيه ويدقق كده ويقول لك انت هيحصل لك كذا وهيحصل لك كذا هيحصل لك كذا نفس الكلام الفارغ برضه مساله الايه الكذب على الشرع والكذب على القدر وادعاء علم الغيب ادعاء علم الغيب في حد ذاته ده شرك ادعاء علم الغيب في حد ذاته شرك أي معنى الكهنة؟ الكهنة وهي الدعاء علم الغيب والأصل فيها استراق الجن السمع من الكلام الملائكة فتلقيه في أذن الكاهن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ره أبو داود وأحمد الحاك عارفين بقى من الكهنة دولت؟ كهنة قديما كانوا في أحياء العرب كهنة قديما كانوا في أحياء العرب واحد الاتصال بالشياطين والجن الشيطان يجلس في السماء فيسترق السمعه مما يوحى الى الملائكه فينزل سريعا يلقي هذه الكلمه التي استرقها في اذن الكاهن يقول خلي بالك هيحصل كذا يقول الكاهن يقعد كده يقول للناس ياخد الكلمه الصح دي اللي وصلته ويمزج معاها 100 كلمه كدب يقول للناس بقى هيحصل هيحصل هيحصل 100 حاجه كدب وفوسطهم كلمه صدق فاذا قال الناس انه كذب قال وعظم الم ليس صدق في كلمه كذب وده فيه ميل النفوس للباطل يعني في نفوس كده بيسرع اليها الباطل الكهانه الان ايه ايه مثال للكهانه الان الناس اللي بتقعد بقى حكايه الاطر وحكايه لا يقول لك هات اثر من فلان اثر ويعني ويبتدي يقول له ايه ده انت معمول لك كذا او انت حاصل لكذا او انا هعمل لك او اخليك اللي هو الكاهن اللي هيدعي معرفه الغيب ففلان اللي سرق الفلوس فلان اللي اذاك في كذا فلان اللي كذب عليك في كذا فده في غايه الخطوره وللاسف كثير من الناس ما زال ياتي هؤلاء الكهانه طبعا هو الكهانه دول طوروا نفسهم شويه بداوا دلوقتي يقولوا احنا بنعالج بالقران فتقول لواحد طب صيف لي ما حدث ايه اللي حصل قال اول ما روحت خد مني منديل وبعد كده قال لي ايه وقال لي اقرا الفاتحه وبعد كده قام مديني حجاب يعني هو اهم حاجه بيحط القران كاي محلل في الموضوع كده وباقي الامر كله عباره عن شعوزه وعباره عن دجل فاشوف الوعيد الشديد من اتى كهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بالاعزه على محمد وده الكلام بنهديه للي بيقرا حظك اليوم هو بقى مساله التنجيم الاثنين اللي, اللي بيقرا حظك اليوم هي الحاجات دي كلها متقاربه يعني حظك اليوم انت والنجوم انا بلغني مؤخرا ان يعملوا قناه متخصصه في الباب ده ان مساله التنجيم وان واحد يقول له انت مولود في شهر كام شهر كذب يبقى انت صفاتك كلام طبعا كله كذب وكلام كله خرافه وشرك يعني فونه كذب وخرافه ده شرك ولعز والله النوع الخامس كتابه حروف ابجاد وذلك بان يجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد ويجري على ذلك اسماء الاداميين والازمنه والامكنه ثم يحكم عليها بالسعودي او النحوسي ونحو ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه في قوم يكتبون اباجاد وينظرون في النجوم ما ارى او ما ارى من فعل ذلك له عند الله من خلاق روى عبد الرزاق في المصنف كتابه حروف اباجاد انه بيضع لكل بيعطي لكل حرف ارقام معينه او دلالات معينه ويبتدي يستدل من اسم كل واحد بحسابات جمل معقده بيعملها كده ان ايه السعود والنحوس جمع السعد والنحس يعني انك هيحصل لك في مستقبلك كذا كل ده ايضا من ادعاء الغيب كل ده من الكهانه كلها من الشرك لكن في نوع من كتابه حروف ابجد نوع مشروع اللي هو ايه ان هم يرضوا الكل فعلا حرف رقم فاما واحد مؤرخ يحب يتكلم عن الارقام فمثلا يقول ايه مثلا اغفر لنا اغفر لنا دي يعني 1362 فبدل ما يقول سنه 1362 يقول الكلمه دي ودي استخدمها بعض العلماء من المؤرخين وغيرهم في تقدير بعض السنين فدي هتبقى اسمها كانها اصطلاح دي مش اللي معنيه بالكلام اللي معني بتعلم ابجد ايه اللي هو الاستدلال بالحروف الابجد هواز دي بما تعنيه من دلالات على ما يعتري الانسان من السعود والنحوس وغير ذلك ايضا قراءه في الكف والفنجان قراءه في الكف والفنجان ودي من من الموبقات اللي صدرتها السينما المصريه في عقول الناس ان دي يعني ايه من فعل الطبقه الارستقراطيه الواحد عشان يبقى باشا لازم حد يقرا له الفنجان ولازم حد يقرا له الكف يعني ايه شرك بالله يصدر لك على ان ده شيء ممتاز شيء يعني بفعله عله القوم عله المشركين المهم قراءه في الكف والفنجان نفس الخرافه ونفس الدجل والكذب وادعاء معرفه الغيب بامور ليست اسباب لذلك وهذا في كذب على الشرع وكذب على القدر وافتراء على الله الكذب يقول ونحن ذاك مما يدعي به بعض هؤلاء معرفه الحوادث المستقبله من موت وحياه وفقر وغنى وصحه ومرض ومن ذلك هرجع لكلامنا قصه الادعاء الغيب المطلق كافر ولادعي لنفسه امر من خصائص الرب كافر ومن صدقه على ذلك فهو كافر النوع السابع تحضير الارواح اهو دي برضه قصه مما تم تصديره للمجتمع عن طريق ايضا السينما والقصص والروايات وان دي ايضا يعني امر كبير و لسهfoot نبهها بعض المثقفين وبعض الكتاب باذن الدكتور محمد حسين محمد محمد حسين اللي هو بتاع الاتجاهات الوطنيه رجع فقال قال تجربته المره في مساله تحضير الارواح وقال ان دي كلها خرافه ودجل ولا شيء وراءها وطبعا الشيخ ابن باز رحمه الله عليه مقاله طيبه جدا في مساله تحضير الارواح وقال ان ده كله من باب الدجل ومن باب الكذب وايه قصه تحضير الارواح يزعم اربابه انهم يستحضرون ارواح الموتى كنا نقعد في جلسه ونحضر روح الميت تيجي وتكلمنا وتخبرنا بالايه بالامور التي يشهدها في عالم الغيب وقد تخبرنا بمغيبات بس احنا بنقولوا ليه يجوز انك تقتل حي الحاضر فتساله عن شيء من الغيب بناتك كهنا فصدقوا ما يقول فقد كفروا بمنزل محمد اه تقوم تجيب لي روح واحد ميت جاي بيتكلم طبعا مش روح الميت ولا حاجه بيبقى جن بيتكلم واقعد اساله بقى عن الغيبيات يعني ده حتى الشيخ ابن باز بيقول فهذا في البطلان اشد يعني ده في البطلان اشد كان انت ليه يجوز لك انك تسال الحي الحاضر اللي هو عايش قدامك ده انك تساله عن ايه اللي في غد وايه من الغيبيه تقوم تجيب واحد تحضر روح واحد ميت وطبعا ما فيش روح ميت وبتاع اللي بيجي الجن يتكلم على الناس وهو نوع من الدجل والشعاء وهو نوع من الدجل والشعوذة الشيطانية ويراد منها افساد العقائد والاخلاق والتلبيس على الجهال واكل اموالهم بالباطل والتوصل الى دعوى علم الغيب حسب الله ونعم الوكيل ايضا التتير التتير ايه معناه التتير معناه التشاؤم بمسموع او مرئي او معلوم مسموع يعني تسمع حاجه معينه تتشاءم بها زي صوت الغراب صوت البومه او مرئي مثلا يرى انسان مجنون مثلا او يحس بتشاؤم شيء يقول لك اليوم ده مش كويس او بمعلوم ايه المعلوم زي الازمنه والامكنه يقول لك اليوم الاربع ده في مشكله رقم 13 ده في مشكله البلد الفلانيه دي فيها مشكله يتشاء فالتطير هو التشاؤم سمى تطير ليه لان كان غالب اعتماد العرب في في التشاؤم على الايه على الطير لكن هو التطير اوسع من كون استخدام الطير اوسع من كون استخدام الطير وهو التشاؤم بالثوانح والبوارح من الطير والظباء وغيرها وهذا من باب الشرك وهذا باب من الشرك وهو من القاء الشيطان وتخويفه فعن عمران ابن حسين مرفوعا ليس من من تطير او تطير له يعني فعل هذا الامر بنفسه او فعل له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم والله المسؤول ان يصلح احوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويعيذهم من خداع المجرمين وتلبس اولياء الشياطين يبقى بس جزء مهم ان كل هذا الباب لابد ان نقصل فيه اصلا وهو وما هم بضارنا به من احد الا باذن الله وكما قلنا ان هذا الامر من باب الاسباب الباطنه غير المشروعه فايضا علاجه من الاسباب الباطنه العلاج النوعين ايضا علاجات ظاهره وعلاجات باطنه فمن العلاج الظاهر مثلا في مساله السحر انك تاتي بالايه بالمكان اللي بالعقد اللي سحرها اللي الساحر وتحلها وتحرقها او اللي هو بيسموه العمل يجيب العمل ده وحرقه طب واحد مش عارف يوصل للعمل ولا غيره ولا اي حاجه ده يتعامل مع نفسه ان هو مريض مريض بمرض باطن اللي هو عن طريق هذا السحر المريض ده علاجه ايه علاجه الادعيه والاذكار واللجوء لربنا سبحانه وتعالى والتوكل وكل ما كان قلب الانسان في هذا الباب قوي كل ما كان العلاج انجع وهذا من ابتلاء الله سبحانه وتعالى وفي واحد من اخواني بيبقى مريض باي مرض بياخد العلاج واحد بيخف من يوم واحد بيخف من 3 واحد بيكرر العلاج 10 مرات واحد بيفضل المرض بتاعه مزمن فلا يسيء الظن بالله عز وجل ولا يحسن الظن بالصحراء والدجالين سيد بقى في ظل انتشار العنوسه وقله وارتفاع معدلات سن الزواج لامهات يعني قد يرتكبنا الشرك وللاسف في ظل غياب القوامه وينقض هذا الرجل الذي تنازل عن قوامه طوعيا خلف المراه فيقع هو والمراه والبنت في الشرك وقد يحدث من الموبقات من الدخول على هؤلاء الدجالين والمشعوذين ما الله به عليهم ان هؤلاء تخيل قوم مشركون ما هي اخلاقهم وما هو دينهم يكفرون بالله فكيف تستأمنه على ابنتك او على ابنك او الغير ذلك فلا بد وما هم بضارين به من احد باذن الله دي قاعده اساسيه في هذا الباب العلاج من هذه الامور مجملًا باللجوء الى الله سبحانه وتعالى صدق التوكل الدعاء الاذكار الرقى المشروعه قراءه القران او ببعض الامور الماديه كما قلنا مثل ال الشرب زمزم لاغتسال بالماء المقروء عليه قران او بحل السحر او الاتيان بالسحر وحرقه واتلاف قل قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك